يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شمالي وما أهدره حكفة يا جيرة وتلعلمي الله الله يا أهيل الجهود يا رسول الله سلام عليك الله, الله. يا رفيع شهبي واندرني عكبتي يا تيرت رت العلمي الله الله وبه من خراطين أمين وبآيات القرآن قرآن علوم الله الله فاتعر في ون الله الله وشفا القلب ما يا لانا ولنا لفونا وخيف لنا منا الله الله ولنا خير الأنعام أبو الله الله وعلي المهار كضاء حسب وإلى السبطان لمن ننتسب الله, الله ما فيه for أم إما من بعده خلفه الله، الله. منه سادة كبرى عندي ده حرفه وبهذا في قد زين العابدين علي الله الله وابنه الباقر يخواني ولي والامام الصادق الحفلي الله الله وعلي الدين الاولى ال en el امنا من الله الله واهدنا الاسد ندي قومه وامتنا في طريق طريقته الله الله ومعافاتني هل يا رسول